ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُنَافِقُ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُنَافِقُ فِدَاءً لِّأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثم يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وَآخَرونَ عَْتَرَفُوا بِذُنُ بِهِمُ خَلَطُ عَعمل لَ صَالِحَو وَآخرَ سَيّئ خلَطُ عَم لَ صَالِحَو وَآخرَسَيِّ أَ عَسَ اللهَّهُ أَةُ بَعَلَيهِمْ إِ اللهَّه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 وَسَتُ رَدّونَ إلَ عَمِ الْ الغَيْبِ والالشَّهادَةِ فَيُونَبِّأُكُم بِمَا كُنتُمُ تَعمللون وَآقَرونَ مُررجَونَ لِأَمْرِ اللهَّهِ إَّا يُعَذبُهُم وَإَِّا يَتُبُ عَلَيهِم وَلَّهُ عَليمٌ حَكيم